وَلَمَخْمَصَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نيلا إِلَّا نَيْلًا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين